ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين وهكذا طلاب العلم السلفيين بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى لكم تكيا صلاه سلام المصطفى عليه الصلاة والسلام تم شكر الله سبحانه وتعالى كوتفانيا ومبسي وكusanyika katika huu mkusanyo walillahi alhamdu walminna wadhalik fadhlu llahi alayna wa alannas walakinna akthar annas la yashkurun ni jambo la khairi ni jambo Waumin kukusanyika katika mkusanyo ambao kwamba mkusanyo wenye kuwaelezea wao mambo yanayofungamana na dini yao mambo yanayofungamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za bwana mtume sallallahu alihi wa alihi wasallam na hii ndiyo ilikuwa njia ya asalaful salih wema waliyotangulia ikhwani fillah kukusanyika na kwa lengo la kuelimishana mambo yanayofungamana na dini yao ikhwani fillah naam kwa sababu moja katika mambo ambayo kwamba allahu subhanahu wa ta'ala biha أهل السنه والجماعه عن غيرهم أنهم يشتغلون بالعلم الشرعي موجه ketika mambo الله kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala amewapambanua na kuwatafautisha اهل السنه والجماعه na vipote vinginevyo ikhwani fillah ni kwamba اهل السنه والجماعه السلفيون ahlul hadith wal athar ni kwamba wao ni wenye kujishughulisha na mambo ya kielimu wao ni wenye kujishughulisha na mambo ya kufundishana qala allah wa qala ar rasul wa qala as sahabah na'am ikhwani fillah na kama tulivotangaziwa ikhwani fillah ya kwamba leo hii ني ا فغوزي ودورهيتو الدوره العلميه المسماه بدوره محمد ابن عبد الوهاب الوصابي الأولى عليه رحمة الله دوره ليوبيوا جينه للعلامه محمد ابن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى امباو يتفanyika katika msikiti wetu huu msikiti wa bilal nعم اخواني في الله meme bi'iznillah ta'ala nita gusia mambo matatu muhimu ambayo kwamba yatakaniwa yafahamike kwa kila mwanafunzi ikhwanin fillah khususnya talabatul kio jumla maasher alahiba haya matatu yafungamana na daura ndugu zanguni wanafunzi wenzangu daura yoyote yanayofanyika ni lazima tuelewe mambo matatu ikhwani fillah au kuna umuhimu wa mwanafunzi kuelewa mambo matatu yanayofungamana na kila daura inayofanyika Jambo la kwanza ni maa maana ya daura ya unapoambiwa kwamba leo kuna daura itaanza na itafanyika masjid bilal kisauni mta watu watugawe lazima ujiulize nini maana daura tul ilmiah -il au kuna semina fulani sehemu fulani semina ya kielimu nini maana ya semina hilo jambo la kwanza لا بد أن نعلم ما معنى الدوره العلمية نا جابو لا pili ni muhimu kujua ikhwani fillah man huwa awwal shakhs alladhi assasa hadhihi adawrat alilmiyah nani mtu wa kwanza aliyevumbua jambo kama hili la seminar na adawrat alilmiyah lazma ujue seminari nyingi kuna seminari za biashara kuna seminari za mambo ya elimu زيليم kidini kuna seminari za elimu ya mambo yanayofungamana na dunia seminari tofauti tofauti faman awali aladhi assas hadhihi adawarat هي الفوائد allah na التي توجد في هذه الدورات العلمية حفظكم الله مما ثندغاني وفوائد غاني زينظفطكاني واهتيكا هذه السيمينار في الله اما الامر الاول جمله لاقذا الدوره العلميه في الله هذه الجملة مكونه من كلمتين اثنتين الدورة العلميه هي عباره واييهي كوانبا يتokamana na maneno mawili dawra thumma ايش ilmiah al dawra ikhwani fillah wa sayma ma ulama rahimahumullah ta'ala hiya al durus al mukaththafa al durus al wa masomo yanayopatikaniwa katika muda maalum. Kwa kama mlivyotangaziwa, daura yetu hii ina siku ngapi? Siku nne. Yaanza kesho, yamalizika Jumapili. Hii ndio maana ya neno daura. addurus durus allati tujad wa tuhsal fi zamanin muhaddad. Kusanyiko wa masomo unaopatikaniwa كاتك ازما معلوم واما قولهم العلميه فهي الدروس الملقاه التي تتعلق بالعلم الشرعي مصوم مسوم ينايتولوا احباتي في الله يا نوفغمانا دينيتو يا اويسلام اذا الدوره العلميه هي عبارة عن الدروس المكثفه التي تحصل وتوجد ماذا في زمن محدد تتعلق بالدروس العلمية الشرعية دورة علمية مكمسنيكو وماصوم ينيطكانيوا في كتابه معلوم مسوم ينوفغمانا نادينييتو يا كشريا اخواني في الله اما النقطه الثانية فمن اول الذي أسس هذه الدورات العلمية الشرعية يقول بعض مشايخنا حفظهم الله يقولون لعل أول من أسس هذه الدورات العلميه هو الإمام العلامه الفقيه محمد بن صالح العثيمين عليه رحمه الله في أوائل الثمانينات الهجرية نعم وسام هوندا اكاما وخوانزا اللي انشئ هذه السمينه زكيه العلوم ينه وفغمانه لدينيتو الاسلام ني محمد ابن صالح العثيمين عليه رحمه الله نعم في الإجازات الصيفية الصيفيه معاشر الاحبه ثم بعد ذلك تتابعات تتابعت الدورات نعم التي يعملونها المشايخ حفظهم الله تعالى بعده هاضو زيكوا ني سيمينا زينكو في الله فان كان كذلك فجزا الله العلامه ابن عثيمين عليه رحمه الله عن الإسلام خير الجزاء اما جملة 3 ونقطة 3 معاشر الاحبة نيكمبا ما هي الثمرات وما هي الفوائد التي توجد في مثل هذه الدورات العلمية نفايده غاني وماطندا غاني تنيوباطا كاتكا هذي في الله الذي يتبادر في الأذهان اخواني في الله هو حصول العلم الشرعي اين يكوجه كتاكلي زيتو معركه حركه اخواني في الله نيلي فائده ين يفهميكا ككل مسلم نيكمبا فائده ينوطكانيوا كتاكا هذي دورات العلميه نيما صوم يا كيلمو فويو njo katika nini katika hizi daurat al-ilmiya nani ndio faida ya msingi na faida ya kwanza ikhwani fillah lakini leisat hathi al-faida fa hazb hunaka fawaid jamma kathira في الله ulama rahimahumullah ta'ala kuna faida nyingi ikhwani cupata mawili matatu yanayofungamana na qala Allah na qala ar-Rasul na qala as-Sahaba moja wa hizi fawaid ikhwan filah ni kwamba hizi majalis ni majalisud dhikri ikhwan filah fa antum taalamun hafidhakum Allah ta'ala ya أمي بشريا بشاره متى عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابي هريره عند الإمام مسلم رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم ها وتكسنيك وقت في كل بيتم مئون منايما ذا الله تبارك وتعالى وكان من ينوي كجيفن ذا كتاب الله سبحانه وتعالى الا نزلت عليهم السكينه اس اكو اوتلوو عناه سبحانه وتعالى وتترمك في الله من الذي لا يريد السكينه الحشرات يبحثون عن السكينه فضلا عن بني هكونا كيوم بمiongoni mwa viumbe vya Allah tabarak wa taala mpaka wale wadudu ikhwani fillah akramakumullah wa wa tafututulivu na sakinah ikhwani fillah fabila shak anna al insana aw anna al bashara min al ins wal jin yabhatun an نا كنتفوت السكينه اخواني في الله كذلك متى عليه الصلاه والسلام ائندلى كسما الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده ليس توسه الله سبحانه وتعالى يجيفونيا كملائكه واك كقواتهه واليوهضوريا فيكاو via dhikri kama vile ikhwani fillah fa ya laha min fadila na'am ikhwani fillah fa hadhihi umur muhimma yanbaghi li kull talib alilm bil khususiyyah wa hakadha al muslim 'umuman an ya'lama mithl hadhihi al umur kadhalika mngoni mafawaid ikhwani fillah ni kwamba يحصل التعارف بين طلاب العلم وبين المسلمين واسلام نا vile vile wanafunzi hupata kujuana kutokana na hizi seminar ikhwanifillah seminar hii watambuana na ndugu yako muislam yule kadha na yule وهذه من اعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن نتعارف أن نتاخر أن نتالف فيما بيننا اخوان في الله وبالتالي بعد التعارف يحصل ماذا يحصل التعاون الذي امرنا الله سبحانه وتعالى به كما قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كذلك اخواني في الله مiongoni mwafawaid muhimu sana zinazopatikana katika hizi adawrat al-ilmiyah ni ihya' sunnat ar-rihla lajli talab al-ilm ni kuhyisha sunna ya muslim kutoka kwenda kutafuta ilimu ikhwani fillah wahathi sunnat وسنه تابع التابعين كانوا يخرجون ويرحلون ويسافرون لاجل طلب العلم الشرعي مع عشر الاحبه ولكوا وكتوا كما الصحابه كاجل يقند كتفتا العلوم بل ربما احدهم يخرج ويسافر الاشهر لاجل حديث واحد فكيف بك تأتي تسافر أو تخرج من بيتك لاجل الفنون لا حديث ولا حديثين نعم اخواني في الله فايو منا ketika هذه الدورات العلميه كذلك فائده مهمة ما يني كحويشه سنه يا مصاحبه وسنه يا اسلاف الصالح يا كنتا كندا كتفوت علم اخواني في الله فايو سيويز كرفوش اخواني في الله هي عبارة عن كلمه افتتاحيه نا بلا كساهو معاشره الاحبه نتوى شكراني زا ذاتي وكماتي يا مسجد بلال وعلى راسهم عمنا ابو احمد حفظه الله كذلك بالذي مزيوت راشد حفظه الله تعالى نا ونجينيو امبو كواما ومفงوا ميييو ياو كتووا نفاسي نا كوّطايا وجانا كوجا كوفانيا كما هي التي نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا عليها وان يوفقنا لاتمامها انه ولي ذلك والقادر عليه كذلك أشكر أخي الفاضل المبارك الاخ ابراهيم المشجري ليتو جهودي كتتغنيزيا كو نا كوثميزا نا كو بعض يا مambo yanayofungamana na hii daura na kila muslim aliyachangia kwa hapa na pale na fikra na mawazo na mengineyo nasallu Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'ala musa'adatuhum wa i'anatuhum fi mizan hasanatuhum yawma al-qiyama نugi zetu في الله alshaykh abu ibrahim alamin ibnu saeed hafidhahu allah ta'ala kadhalika akhuna alfaadil walustadh almubarak abu uthaymeen sabir hafidhahu allah alqa'im ala masjid alnur wamipata udhru na na udhru ambya kwamba imewatokea ghafla يكون جهه ناهوزه واو هيفو بس سياتي بدلا عنهما اخونا الفاضل ابو خالد وليد ابن سالم حفظه الله ويتكلم نيابة عن ابي عثيمين حفظه الله وبعد ذلك سياتي شيخنا الفاضل والاستاذ المبارك ابو فيصل الشيخ ابو فيصل عثمان جيلو حفظه الله تعالى ما تكمليشي جلستنا هذه ambayo يتكندا mpaka ثم سيأتي شيخنا الفاضل ابو عيسى محمد ابن عيسى حفظه الله ويتكلم بين المغرب والعشاء اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم وان يعيننا جميعا على استفادتي وإفادتي في هذه الدوره المباركه وسبحانك اللهم بحمدك أشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيكم